سَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الَّذِي يُخَوِّفُهُمْ فَقُلْ إِنَّ النَّبَأَ بِيَدِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ يُخْفِي وَيُعْلِنُ وَهُوَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّذَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِذَابًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا Thank <tries> you. It's summer وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه للمتقين مفازا حبائق وأناب وكوانب of so love the... ذلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا وما قدمت يدا ويقول الكافر